كذبت سمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين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 من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم لكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء إن عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب